وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ذُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن نَّاصِرٍ النار. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتكين كالفجار كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ وافينا التجاد فقال انني احببت حبا الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب கி க விஷ்ணு وَالَّذِي قَدَّفَتْ نَاسُ لِيَمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ افْضْلِي وَهَبْ لِي مُلْكِ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلوَهَّاب فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ஷு அஸ்வயணி நில اد هاذا عطاؤنا فمن اد او امسك بغير حساب وان له علم لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مس تاني الشيطان بنص به وعذاب انقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب